قد أُوحينا إلى موسى أن أسرِب عبادي فَأَضِربَ لهم طريقاً في البحر يَبْسَأَ فَأَضِربَ لهم طريقاً في البحر يَبْسَأَ لَا تَخَافُ دَرَكَهُ وَلَا تَخْشَى.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 وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسن وكل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحمل عليكم غضب ومن يحمل عليه غضب فقد هوى غفر لمن تاب وأمن لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم ألا على أثرى وعجلت إليك رب لترضى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 أفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْهَا الَّذِينَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوَعِدَكَ بِمَرْكِنَا وَلَكِنَّا حُمْلٌ مِنَ وَلَكِنَّا حُمْلٌ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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعن ألا تتبعن أف عصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحية ولا برأسي إن حشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي قال فما خطبك يا سامر قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم نسفاه